يا بنت يلي ما ساتر راسك الشال بالراح وبزعمه من كبار العوايل انا بقول الحق والحق قال اللي تستر هي بنت الحنايل صح ما هو في كشخه وخاتم وسلساله ستر العيال حمايل دلايل الله يا بنت لو قلت لي المهر بريال والله فلا عنز علىك السلايف والله لا خطب اللي على راسه جلال لو كان مطلبه 80 هر والله انا اللي مني خطبت انا اللي مني خطبت ابغي عيال أبيه العيالة اللي تشيل الثقائل ولو من خطاب تختار العيال يا الخار والدين عندي هون سيد الفضائل قالت غسم بالله ما شفت رجال مثلك مغا حجر السنين الأوائل قلت الصحيح صح لو مرة أجيال ركب الكدايش غير ركب الصائل ما هو بذنبي ما عرفتين في رجال ذنب الزمن خلال نشان ما قلايا ولا نيب لا رجعي ولا جيت خيال ولا شايل سيفي وصائل وجايل انسان متعلم ومن ناس عقار وفتحت عن نهج الحضارات فايل صح. أنا حضري ماري بنازل رحال لو صح. الربع يبين ضلعان حايل ونام في بيت ومكيف جنرال وسوق سيارة وعندي موبايل صح. ترى البداوة فعل ما هي بلا شكال والسلم ما نرضى عليها البدايل وتبعت سلم العود وأصبحت وبالي نقيت لي من الذوت دق وجلائق الطيب لأهل لا الطيب يبقى ولا زال وعرف السلوم الطيب والشك زايل وانا شفت شفتنا عقال السنعي سميال غصبا عليه عقال راسي يسمى ايه السالفة مرحبا. عليكم زود السالفة ما هي تمينة عقال السالفة دم من بها العرق سايل يا صار. بنت لاما الدم بعروق نسال كلنا على, على فكرها من العقل كلنا على عقلها من الفكر شايل لكن لو قلت لي المهر بريال والله خلا عن نزالة السلح عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنك 22-70-70-7 أبوح عبد الله